الخاطئ، الخاطئ، الخاطئ. أينما تكونوا يدرككم الموت وعلوكنتم في بروج مشينا. حارق الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلا عز وجل كتب الموت على الخلق فكم.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 هو الخطب الأفضل والأمر الأشنع والطعم الأبشع والخاطف الأسرع آدم اللذات وقاطع الراحات وجالب الكريهات قاصم الجبابرة ومذل الأكاثرة والقياصرة قال الحسن إن الموت قد فضح الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا وقال أنس بن مالك رضي الله عنه لم يلقى ابن آدم شدة قط منذ خلقه الله أشد عليه من الموت.